صفر ملاخي الاصحاح الاول وحي كلمه الرب لاسرائيل عن يد ملاخي احببتكم قال الرب وقلتم بما احببتن اليس عيسو اخا ليعقوب يقول الرب واحببت يعقوب وابغضت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البريه لان ادوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخراب هكذا قال رب الجنود هم يبنون وانا اهدم ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب الى الابد فترى اعينكم وتقولون ليتعظم الرب من عند تخم اسرائيل الابن يكرم اباه والعبد يكرم سيده فإن كنت أنا ابا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمك وتقولون بما احتقرنا اسمك تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك بقولكم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 هل يرفع وجهكم قال رب الجنود من فيكم يغلق الباب بل لا توقضون على مذبح مجان ليست لي مسرة بكم قال رب الجنود ولا اقبل تقدمة من يدكم لانه من مشرق الشمس الى مغربها اسم عظيم بين الامم وفي كل مكان يقرب لسم بخور وتقدمة طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود أما أنتم فمنجسوه بقولكم ان مائده الرب تنجست وثمرتها محتقر طعامها وقلتم ما هذه المشقة وتأففتم عليه قال رب الجنود وجئتم بالمغتصب والأعرج والسقيم فأتيتم بالتقدمة فهل أقبلها من يدكم قال الرب وملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر، وينظر ويذبح للسيد عائبا لأني أنا ملك عظيم قال رب الجنود واسمي مهيب بين الأمم الأصحاح الثاني والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لاسمي قال رب الجنود فاني أرسل عليكم اللعنة وألعن بركاتكم بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب ذا أنتهر لكم الزرع. وامد الفرث على وجوهكم فرث اعيادكم فتنزعون معه فتعلمون أني ارسلت إليكم هذه الوصيه لكون عهدي مع لاوي قال رب الجنود كان عهدي معه للحياه والسلام واعطيتهما اياهما للتقوى فاتقاني ومن اسم ارتاعه هو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 واعثرتم كثيرين بالشريعة افسدتم عهد لاوي قال رب الجنود فانا ايضا سيرتكم محتقرين ودنيئين عند كل الشعب كما انكم لم تحفظوا طرق بل حابيتم في الشريعة اليس اب واحد لكلنا اليس اله واحد خلقنا فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد آبائنا غدر يهوذا وعمل الركس في إسرائيل وفي اورشليم لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا الساهرة والمجيبة من خيام عقوبة ومن يقرب تقدمة لرب الجنود وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ فلا تراع التقدمة بعد ولا يقبل المرضي من يدكم فقلتم لماذا من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك أفلم يفعل واحد وله بقية الروح ولماذا الواحد طالبا زرع الله فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل وأن يغطي أحد الظلم بثوبه قال رب الجنود فاحذروا لروحكم لا تغدروا لقد اتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما اتعبناه بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يصر بهم او اين اله العدل الاصحاح الثالث ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامه ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تصرون به هو ذا يأتي قال رب الجنود ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره لانه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصاري فيجلس ممحصا ومنقيا للفضه فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضه ليكونوا مقربين للرب تقدمه بالبر فتكون تقدمه يهوذا واورشليم مرضية للرب كما في ايام القدم وكما في السنين القديمة وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدا سريعا على الصحرة وعلى الفاسقين وعلى الحالفين زورا وعلى السالبين أجرة الأجير الأرملة واليتيم ومن يصد الغريب ولا يخشاني قال رب الجنود لاني أنا الرب لا اتغير فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا من ايام آبائكم حتم عن فرائضي ولم تحفظوها ارجعوا الي ارجع اليكم قال رب الجنود فقلتم بماذا نرجع ايسلب الانسان الله فانكم سلبتمون فقلتم بما سلبناك في العشور والتقديمه قد لعنتم لعنة وإيايا أنتم سالبون هذه الأمة كلها هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيت طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وافيض عليكم بركة حتى لا توسع وأنتهر من أجلكم الآكلة فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل قال رب الجنود ويطوبكم كل الامم لأنكم تكونون أرض مسرة قال رب الجنود أقوى لكم اشتدت علي قال الرب وقلتم ماذا قلنا عليك قلتم عبادة الله باطلة وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود والآن نحن مطوبون المستكبرين وايضا فاعل الشر يبنونا بل جربوا الله ونجر حينئذ كلم متق الرب كل واحد قريبه والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه ويكونون لي قال رب الجنود في اليوم الذي أنا صانع خاصة وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير بين من يعبد الله ومن لا يعبده الأصحح الرابع. فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالطنور وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها فتخرجون وتنشأون كعجول الصيرة وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حريب على كل إسرائيل الفرائض والأحكام ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتيا واضرب الارض بلعم